اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار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 اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلوا السخائم صدورنا الله لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور اللهم قد رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب فالله تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فَاعْفُ عنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم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 ردنا عن بابك مطرودين ولا صفرا خائبين ارحمنا من لا راحم له سواك ولا مؤوي له سواك ولا ناصر له سواك مسكينك ببابك فقيرك بفنائك راجيك مؤملك يا رب فتب علينا واعف عنا واعتق رقابنا يا رب اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا أرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم لا تفض مجلسنا هذا إلا وقد رضيت عنا أجمعين يا رب ارضى عنا أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرة حسنا وقنا عذاب النار